لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَانَ يَوْمِ الْدِينِ إِوَّلَىٰ إِذْ فَإِذْ نَتَّقُواْ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنْهَارَةَ وَيُتْعَمِّقُ الْعَذَابَ وَيَغْفِرُ الذَّنْهَارَةَ وَيُتْعَمِّقُ الْعَذَابَ وَيَغْفِرُ الذَّنْهَارَةَ وَيُتْعَمِّقُ الْعَذَابَ وَيَغْفِرُ الذَّنْهَارَةَ وَيُتْعَمِّقُ الْعَذَابَ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 وفي السماوات رزقكم وما توعدون فوارب السماوات والأرض إنه لحق إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكرمون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين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 كذلك ما تَلَذِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصُوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَلَيْهِمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فِيهِ